دورونا تشرفونا <تصفيق> <تصفيق> يا <محل سهرتنا> وياكم. <تصفيق> <تصفيق> يا حي الله <تصفيق> وين يا غلال وشو قد طير بالهواء لنا الشرف لنا الفخر يا ولا يا ضيوفنا بكم يتم السعد بك من العشق ولا لا من حبر غالي علي تمسهلا غريدا نفرش خطوتك اولا حي الله من جانا عدت كل سلام الله يا علي سلام سلام الله يا علي سلام تلبونا تشرفونا تلبونا بعد تشرفونا الله الله ايها الله ضيوف القلب يا الله بكم يا طيبين والفرحه تفرح البشائر ديل لون الزباب الزاهي ما يكتمل سيل ضياكم يا نجوم السما نفرش دربكم بالطور والسهر ما ينور خاتم مثلي مطار بكم يا كل البهجه احلى السما وين الجناي naikum animatna ah la'anukum animatna شكله اللي عبا كل السحاب نادي يا مرحبا كنا شعر بحل الاماني كتاب قلبي وفايت جن منا دايها واكم على عرش الجلال استواه يا احلى فرحتنا وسهراتنا سوا حس بالله سيجابي الذهب ناكم وي بدر تمام داناكم وي بدر تمام انت الله تشرفونا اه كي حبونا وتشرفونا حياه ياكم تشرفونا يا مرور والله تشرفونا يا مرحبا. يا سلام من حبيبي على حبيبي امور الدنيا كلها تغردي طلعيته اي يا حبيبي دعواتي كلها اي لك اي وبقلبي قبل عيوني لاستقبلك لا اتخبي احلى دعوه تتامل يا حليب شوفته نحييكم بجمل الكلام نحييكم بجمل الكلام تهنونا بعد وتشرفونا وتهنونا هلا وتشرفونا حياكم قولات دورول يا محلى سهرتنا وياكم